لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم حتى تأتيهم البيل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمه فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البين وكان القرط اللهم مخلصين له الدين وما أوله إلا ليعبد الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة مُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ حُلَفَاءَ وَيُصِلُ الصَّلَاةَ وَيُحْتَسَنَ الزَّكَاةُ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِيمَةِ وَذَلِكَ دِينُ, وذلك دين إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ إنار جهنم خالدين فيها، إلا الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين ربهم جنات عرض جزاءهم عند ربهم جنات عرض جنات عرض تجري من تحتها الأنهار قاردين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا أن. عنه رضي الله عنهم ورضوا أن. عنه ذلك لمن ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه